وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم قائفهم منهم معك واليأخذوا أسلحتهم واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراكم والتأتي طائفة أخرى لم يصل فليصل معك، والتأتي طائفة أخرى لم يصل فليصل معك، واليأخذ حذرهم وأسلحتهم. وَالدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا دَنَاةَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّقْرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى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 أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت ولا تهنو في بيت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 119. وقفت الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما